வச்ச குலீ கொல் ஜிபில முசரி வம ச இல்ல வசரும் மிஸ் நு கலமில் கிவீன் فَاسْقِ صَعَالَيْنِ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُم عَذَابُ يَوْمٍ غَلِيظٍ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 نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذيرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بنين 119. ولو نزلناه على بعض الأعجمين 110. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين 111. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين 112. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم 114. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون 115. فيقولوا هل نحن منظرون 116. أفبعذابنا يستعجلون 117. أفرأيت إن متعناهم سنين 118. ثم جاء كانوا يوعدون